واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اتقوا الله وقولوا قولا س د يصلح د ا ي لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد ف أ س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن ينزل من بركاته ورحماته علينا جميعا اللهم أ ن ز ل من بركاتك و أ ن و ا ر ك وفضلك ورحماتك ونفحاتك علينا جميعا يا رب العالمين وعلى أ ه ل هذه ا ل م ن ط ق ة أ ج م ع ي ن يا رب العالمين وعلى أ ج و ا ر ه ا و أ ج و ا ر أ ج و ا ر ه ا يا ذا الفضل العظيم المبين يا رب العالمين إ خ و ا ن ي و أ ح ب ا ب ي في الله يعني تخيل اخي الكريم الفاضل لو أ ن ا قلت لك ا ل و ق ت ي أ ن ت قدامك عقد عمل عشر ايام بمليون جنيه إ ي ه ر أ ي ك ايه ر أ ي ك في عقد عمل عشره ايام بمليون جنيه لو طالب هيقولك ياعم ملهاش لازمه اني ادخل امتحانات السنادي لو تاجر هيقولك اقفل المحل و ا ت ا ف ر و لما ارجع بافتح ا ل ت ج ا ر ة بتاعتي تاني لو موظف هيقولك اخد اجازه من الشغل ده عشره ايام بمليون جنيه هي دي ف ر ص ة تتعور احبابي في الله انا دلوقتي جاي اتكلم عن عشر ايام اغلى من الدنيا واللي فيها, أغلى من أموال الدنيا واللي فيها. عشر ف ي ا ل ح ج التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل أيام, أيام العشر. افضل ايام الدنيا ايام العشر افضل من رمضان اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال ان من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه افضل من رمضان افضل من رمضان افضل من العشر الاواخر من رمضان اللي الناس ك ا ن ت م ع ت ك ف ة في الجوامع واللي مش معتكف قاعد نص اليوم في الجامع افضل من العشر الاواخر من رمضان على قول جمهور العلماء ليلا ونهارا ليلها افضل من ليله العشر الاواخر ونهارها افضل من نهار العشر الاواخر الا ما كان من ل ي ل ة القدر طبعا افضل ايام الدنيا ايام العشر ع ش ر يا إخواني في الله بنتكلم بمليون الوقت الايام دي لسه ع ل ى ه ا س ب و ع ي ن ابن عباس روي عنه ان الحسنه فيها ب س ب ع م ي ه ضعف يعني س و ا ب ص ف ح ة ا ل ق ر آ ن ب س و ا ب س ب ع م ي ه ص ف ح ة يعني س و ا ب ق ر ا ء ة صفحه قران في الايام العشر افضل من س و ا ب ختمه قران خارج الايام العشر فمن يضيع هذا ا ل س و ا ب من يضيع هذا الثواب العظيم لما النبي عليه ا ل ص س ل ا م يكلم ت عن يوم واحد من العشر اللي هو ع ر ف ة اللي هو اليوم التاسع وهو ليس افضلها افضلها اليوم العشر اللي هو اول يوم العيد تخيل ويكلم ت عن ع ب ا د ة و ا ح د ة بس في ذلك اليوم صيام يوم ع ر ف ة ويقولك ان الصيام يوم ع ر ف ة يكفر ذنوب س ن ت ي ن س ن ة م ا ض ي ة وسنه اتيه يعني ا ل صيام عمل صالح واحد في يوم واحد يكفر ذنوب سنتين يعني ا ل صيام اتناشر س ا ع ة يكفر ذنوب اربعه وعشرين شهر يعني ا ل صيام ا ل س ا ع ة يكفر ذنوب شهرين يعني ا ل صيام ا ل س ا ع ة يكفر ذنوب ستين يوم يعني صيام ستين د ق ي ق ة يكفر ذنوب ستين يوم يعني ا ل د ق ي ق ة بيوم يعني هذه الايام لا تحسب بالايام ولا دا تحسب بالساعات وبالدقائق الامام الاوزاعي يقول ان ع ب ا د ة الله في هذه الايام العشر كل يوم منها يعدل اجر غ ز و ة في سبيل الله اجر غ ز و ة في سبيل الله انا بقولك انا دلوقتي بقولك في عشر قيام د ع م ت بمليون جنيه د ه د ه ص ف ق ة من صفقات الدنيا ولكن ع ب ا د ة الله في هذه الايام لا يعدلها دنيا ولا يعدلها اي كنوز ولو الارض كلها ذهب لا تعدل ع ب ا د ة الله في هذه الايام حتى قال بعض السلف ان صيام اليوم فيها باجر ص ي ا م س ن ة فيما سواها يعني تخيل لما تصوم التسعة أيام من واحد لحد يوم عرفة كأنك تصوم لما لحد تسعة سنين عرفة في سبيل الله ك أ ن ك صمت تسع سنوات لله سبحانه وتعالى ف إ ن لم ت ف ق ا ل موازيننا في هذه ا ل أ ي ا م فمتى ستثقل لو ما تقلتش ميزانك في ا ل أ ي ا م دي اماله تتقل ا م ت إ خ و ا ن ي في الله هل تحرك هذه الفضائل قلبك الفضائل دي بتهز قلبك يا جماعه ة احنا إخواننا عايزين نتعامل مع ا ل ح ي ا ة بفكر ا ل آ خ ر ة تخيلوا كده لو مريض راح لدكتور فالدكتور بيكشف عليه ففي اول الكشف لقى عنده دور برد لما زود الكشف والاشعه ش و ي ة لقى عنده أ ر ح ه في ا ل م ع د ة لقى م ا الكشف والأشعة والتحاليل زود عنده سرطان الدكتور هيكلموا عن إ ي ه ف دول هيكلموا عن السرطان ليه ل أ ن ده اخطر مرض عنده ده أ ك ب ر م ش ك ل ة ب ا ل ن س ب ة له أ ه و ب ا ل ن س ب ة لنا إ ح ن ا أ ك ب ر م ش ك ل ة إ ي ه إ ح ن ا عندنا مشاكل كتير في دنيتنا وفي دينا أ ك ب ر م ش ك ل ة ان غياب التعلق بالدار الاخره غياب التعلق باليوم ا ل آ خ ر لما تكلم شاب في أ ي مكان وتقوله حرف ا ل ق ر آ ن ب ع ش ر حسنات يقولك والله ده ح ا ج ة ج م ي ل ة لو قلتله حرف ا ل ق ر آ ن بعشره جنيه مش ه ي ب ط ل الشاب اللي عايز يتجوز واللي وراه مصاريف حياه مش ه ي ب ط ل ر أ ي ا ل ق ر آ ن لما نقول ر ك ع ة الفجر ل ي هي س ن ة الفجر خير من الدنيا وما فيها يقولك والله العظيم ده ح ا ج ة ج ب ي ل ه اوي لو قلتله س ن ة الفجر بخمسمائه جنيه مفيش حد هيسيب ص ل ا ة الفجر تخيلوا لو النساء مش بتتزوج على حسب الجمال ولا الغنى ولا النسب لو النساء بتتزوج على حسب علو ا ل إ ي م ا ن في القلب كان و ا ح د ة ثابت قيام الليل كان و ا ح د ة ثابت ص ل ا ة الفجر اه ي دي ا ل ا خ ر ة ج م ا ع ة ه ي دي ا ل ا خ ر ة هو ده التفكير بمقاييس الدار ا ل ا خ ر ة ان الدار الاخره احنا ن ت ح س ب على حسب الايمان على حسب العمل الصالح تخيل كده لو انت ماشي في شارع الجلاء وفي عز الظهر والدنيا ز ح م نار والعربيات م ا ش ي ة كلها في اتجاه شارع ا ل س ن و ي ة كده بقوا ايه والدنيا ز ح م ة يعني عم بتخطي خ م س ة متر ايه ده ي ز م ر لده وده يتشكل مع ده وفجأة لقينا واحد جاي بكل هدوء اعصاب وبكل برود كده بعربيه في اتجاه معاكس وماشي وعايز الناس دي كلها توسعله ايه ده يا ناقصه ده جاي في اتجاه معاكس الناس هتعمل فيه في ي ه الناس ه ت ت د ج ر منه قد ايه اهو اه ده العاصي يا ج م ا ع ة الكون كله ماشي في اتجاه واحد الكون كله ماشي في اتجاه ط ا ع ة الله ودا جاي في اتجاه معاكس خلف خلاف الكون كله ل ك ي م كله بيسبح ربنا وبيعبد ربنا وبيتوجه لربنا وده بيعصي ربنا سبحانه وتعالى جاءت ف ر ص ة ع ظ ي م ة ل ل م ص ا ل ح ة مع الله لو واحد منا ن مدير الشغل بتاعه زعلان منه بيقعد يقول اكتر يوم ممكن اعرف اصالحه فيه ايه طب احب ه د ي ة بيحبها ايه حلويات ولا تطايه ولا ايه وتجيبله احب ه د ي ة في احب يوم ليه وتروح تصالحه اهو عشر ز الحجه احب الايام الى الله يبقى صالح ربك ب أ ح ب الاعمال الى ربك في احب الايام الى ربك ف ر ص ة ع ظ ي م ة عشان كل واحد منا ن يصالح ربه ويتركب في الثواب عند الله سبحانه وتعالى الباب لسه متقفلش ا يا ج م ا ع ة اللي ف ا ت و رمضان ابواب ر ح م ة الله لم تغلق أ ب و ا ب الكنوز والحسنات لم تغلق أ ب و ا ب خزائن الله م تغلق أ ب و ا ب السماوات أ م ا م دعائي ودعائك لم تغلق في موسم ع ب ا د ة تاني عظيم جاي بعد أ ي ا م اللي هو عشر ذو ا ل ح ج ة عارفين ه ي ب د أ و ا إ م ت ى واحد ذو ا ل ح ج ة هو ست ة أ ك ت و ب ر واحد ز ل ح ج ة هو سته اكتوبر هيبقى يوم حد باذن الله ده واحد ز ل ح ج ة يعني هيبقى يوم حد يعني عشر ز ل ح ج ة ه ت ب د أ من اول مغرب السبت بقى لان الليل ب ي ب د أ قبل النهار فمن اول مغرب السبت هيبقى ل ي ل ة واحد ز ل ح ج ة وست اكتوبر ليه يوم الحد هتبقى واحد ز ل ح ج ة تاريخ لا ينسى التاريخ لا ينسى زي ما ربنا جعله نصر ل ن ا في الدنيا كده يبقى نصر ل ن ا في الدين كمان بين الله سبحانه وتعالى يبقى نصر ل ن ا على الشيطان يبقى نصر ل ن ا على النفس وتبقى ايام ع ب ا د ة لله سبحانه وتعالى لما بنسمع اللي النبي عليه الصلاه والسلام قاله في عشر ذي الحجه ولما بنسمع الذي قاله الله في عشر ذي الحجه تذوب القلوب يا اخواني انت جسمك له احتياجات جسمك ده له احتياجات يوميه يعني لازم كل يوم تنام ولو م ر ة وجسمك له احتياجات كل كذا س ا ع ة لازم تاكل كل كذا س ا ع ة بقى مش م ر ة في اليوم لا ده انت ب ت ف ت ر وبتترد و ت ت ع ش ر وجسمك له احتياجات كل ث ا ن ي ة النفس مفيش ح ا ج ة اسمها انها تنفس كل كذا س ا ع ة كذلك روحك ليها ح ت ي ا ج يومي احتياج يومي احتياج يومي ن ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن ولو م ر ة في اليوم واحتياج كل س ا ع ة اللي هي الصلوات الخمس كل كذا س ا ع ة تصلي واحتياج كل س ن ي ه وهو ذكر الله هذه الايام ايام ذكر لله اخواني في الله الدنيا دي اخرتها ايه لو واحد م ع ه م ي ت مليار جنيه لو واحد عنده خمسين برج ع ا ل م ش ا ي ة هيسكن في الاخر في ايه في ش ق ة هيسكن في ايه يعني هما ا ل ي ع ن ي هيقعد الصبح في ش ق ة والظهر في ش ق ة و ب ا ل ل ي ل ف ي شقه, وبالليل في شقة طب لو واحد عنده ميه مليون جنيه هياكل ايه و ج ب ة هما هيعمل ايه يعني هما هياكل خمسين وجبه هو نهايه و ج ب ة هو طاقه الانسان في التمتع في ا ل ج ن ة ل ي س لها حدود يعني انت في ا ل ج ن ة بتتمتع وتتنعم فيش حاجه ان بعد ما كانت مثلا ايه حته فلاح مشبع لا مش كده انت شهيتك م ف ت و ح ة كمان في الدنيا فقط التمتع لها حدود فتخيل بقى مهما الواحد اختنق اخرتها ايه مهما الواحد كسب اخرتها ايه هو زيه زي غيره انما يا اخواني في, في هذه الايام التي فتحها الله اسمع معي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع ب ق ل ب ب ا ل ح د ي ث ده ما من ايام ما من ايام ما تدورش هنا بس حصريا في العشر ا ل ا و ل من ذي ا ل ح ج ة ما من ايام العمل الصالح فيها أ ح ب إ ل ى الله من هذه ا ل أ ي ا م يا ربي إ ي ه ده ده لو واحد بيحب زوجته يعني ح ب ي تخيلوا يا اخواني انا لما اعرف ان ربنا بيحب ا ل ع ب ا د ة في ا ل أ ي ا م دي اوي بتحب الذكر يا رب انا مش هبطل ذكر فيهم ي ا رب بتحب ا ل ع ب ا د ة فيهم يا رب انا مش هبطل ا ل ع ب ا د ة فيهم يا رب اللي بيحب ربنا قلبه هيتحرك مع هذا الكلام ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام يعني دي احب ايام الى الله في ا ل ع ب ا د ة اه يبقى مش ه ي أ ذ ن لحد ان يعبده فيها غير احب العباد الى الله يبقى أنت عايز تعرف ربنا بيحبك هيفتح عليك في يا عايز تعرف ربنا بيحبك عايز بيحبك ايه هيفتح عليك في العبادة في الايام ربنا العبادة انت ولا لا ولا لا ربنا ربنا العبادة تعرف تعرف تعرف شوف شوف قد أيام دي دي استعداده جماعة ايام احنا بنتكلم من قبلها باسبوعين ل ي م و ض و ع عايز استعداده يا اخواني الموضوع عايز تقرب الى الله يعني زي ما بيسموها في ا ل ك ر ة كده تسخين زي ما بيسموها كده في ا ل ت ج ا ر ة قبل الموسم يعني ا ل و ق ت موسم المدارس ب د أ هو بعد ايام خلاص المدارس تجار الشنط ا ل م د ر س ي ة بقالهم شهرين و ث ل ا ث ة بي بيستوردوا الشنط وبيخزنوها ليه يقولك ده الموسم انتوا فاكرين يا ج م ا ع ة ان د التجار اه يعني والواحد مارس ا ل ت ج ا ر ة بعد التخرج كده حوالي س ن ة من حياته انتوا فاكرين ان مواسم ا ل ت ج ا ر ة عند التجار هي مواسم البيع لا ده التجر ا ب ي ب د أ الموسم عند ده من قبلها ب ت ل ا ت اربع شهور ب ي ب د أ من قبلها ليه لان الموسم لسه جاي اخواني في الله هذا موسم تجار ا ل ا خ ر ة لازم انك انت ج ا ه ز نفسك لازم انك انت تحضر نفسك لازم انك انت ج ا ه ز قلبك لهذه ا ل ع م ل ي ة العظمى ما من أ ي ا م العمل الصالح فيها أ ح ب إ ل ى الله من هذه ا ل أ ي ا م ا ل ص ح ا ب ة قالوله ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله طب أ ن ا رسول الله مش عاوز أ ص ل ي واصنف اليم ن أ ن ا اطلع جاهد ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله قال له أ ن ت بتقول ان عشز الجهد؟ طب أنا هطلع جهد عشر ذراعي ا ل ج ي ا ل ج ه د طب أ ن ا ا ل و ق ت ي هطلع ج ه د عشره ي ا م ا ل أ ح س ن ولا في العشره ي ا م دول أ ع ب د ربنا الولى ا ل ج ه د في سبيل الله ا ل ص ح ا ب ة كانوا مبهورين يا رسول الله ولا الجهاد د ز ي ه حمزرة خد ا ل ف ر د و س ا ل ل أ ع بساعة ى ج ه د يوم ب ده د ح ا ر ز ة خد الفردوس ا ل أ ع ل ى ب س ا ع ة ج ه د يوم بدر و ح م ز ر ه خد الفردوس ب ج ه د يوم احد ده جعفر ا بن ابي طالب خ ا د الفردوس الاعلى بيوم جهاد في مؤته ولا الجهاد د في سبيل ا ولا الجهاد في سبيل الله يا الشهيد ينجو بيقول يا ابي الله لنا ان قالم الموت وما ادراك ما قالم رسول تقولت الموت الموت لما العاص ابنه من ابن عم عمر صف كنت تريد رجلا حكيما يصف لك الموت عند موته فصف لي الموت ا ل آ ن قال له يا بني ك أ ن السماوات أ ط ب ق ت على ا ل أ ر ض و أ ن ا بينهما و ك أ ن ي أ ت ن ف س من ف و ق ب ا ب ر ة سبحان الله العظيم ينجو من أ ل م الموت وينجو من ف ت ن ة الممات يعني تخيل كل واحد منا ن على يمين وملك وعلى شمال وملك ده بيكتب الحسنات والسيئات ب ب ي ك ت الشاب بقى اللي قاعد في م ع ص ي ة ربنا للنهار لما بيجي الملكين يسلموا الصحف بتاعته عند الموت ف ب ي ق و ل و له جزاك الله شرا عن كل مجلس م ع ص ي ة اجلستنا فيه الملكين و م ا بيسلموا الصحف س ا ع ة الموت يقولوا له جزاك الله خيرا عن كل مجلس طاعه اجلست انا فيه بيجي الشيطان بقى س ا ع ة الممات ويحاول يشكك العبد في تينه دا ف ت ن ة الممات ينجو من ف ت ن ة الممات مالوش دا ا وينجو من تحلل الجسد في القبر يعني الشهيد الذي قبله الله شهيد لا ت أ ك ل الارض جسدا لما, لما جابر بن عبد الله اراد انه ي ل ق الجسد ابوه بعد ما استشهد في احد ا ل ل ه ان حرام ب س ت ة واربعين س ن ة فرفع يده الحته اللي في جسمه نزل الدم مكان ايديه لسه جسمه زي ما هو بعد ست ة واربعين س ن ة بعد ست واربعين سنه فلم يرجع من ذلك بشيء يعني ثواب عبادك في عشر ذي الحجه ان اجتهدت فيها زي ثواب اللي ضحى بنفسه وماله وروحه في سبيل الله فمن يضيع هذا الثواب وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ف ض ل أ ي ا م الدنيا أ ي ا م العشر يعني فضل اشرذ الحجه على باقي ايام ا ل س ن ة زي فضل م ك ة والمدينه ة ك د ع ل ى موسكو و ن ي و د ي ل ه مثلا يعني زي السوفارق سبب انك تعبد ربنا في مكه والمدينه عن انك تعبد ربنا في سان فرانسيسكو مثلا وكلها ارض الله وكلها ايام الله ولكن الله أ فضل اياما على ايام افضل ايام الدنيا طب انا عايزه افوز بافضل ايام ا ل ا خ ر ة يبقى افوز بافضل ايام الدنيا ها جماعة يعني لما ربنا س ل ى ا ل ه عليه و س ل يقول ووعدنا موسى ثلاثين ل ي ل ة و أ ت م م ن ا ه ا بعشر فتم م ق ا ت ربه العلماء كثير من المفسرين قال لك أ ت م م ن ا ه ا بعشر اي عشر ذي الحجه يعني عشر ذي الحجه كان سيدنا موسى على جبل الطور يعبد ا الله ليل نهار عليه الصلاه والسلام أ ت م م ن ا ه ا بعشر اي عشر ذي الحجه فالعلماء قال لك سيدنا موسى له ر ب ع ي ن يوم قط و إ ح ن ا لنا اربعين يوم قط التلاتين بتوع رمضان والعشره بتوع ع ش ر ذي ا ل ح ج ة يبقى اربعين يوم مقاط احنا كمان يبقى ا ل عبد ربنا في رمضان يتم المقاط بتاعه بالعشره ذي الحجه ة غاية الخطورة في غاية الخطورة الكعبة دي فيها في في هي الايام التي بنا ابراهيم فيها ما اتكلموا كلام ل ل هذه بنى هذه ا ل أ ي ا م التي كان موسى على جبل الطور يعبد الله بلا طعام ولا ش ر ب فيها في وتسلم فيها التوراه و أ خ ذ فيها التوراه من رب العالمين هذه ا ل أ ي ا م ا ل ع ظ ي م ة التي ي ح ت ف الناس فيها من كل أ ج ز ا ء ا ل أ ر ض لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك دي ايام ت ل ب ي ة لله أ ي ا م كل الخلق بيقولوا ربنا جايين يا رب مقبلين يا رب تائبين يا رب معظمين يا رب هذه الايام ا ل ع ظ ي م ة أ ف ض ل أ ي ا م الدنيا تخيل بقى أ ف ض ل أ ي ا م ا ل ا خ ر ة والواحد مثلا في خ ي م ة في ا ل ج ن ة ل ؤ ل ؤ ة ستين ميل طول في ستين ميل عرض يعني تسعين كيلو وتسعين كيلو ا ل ش ق ة اللي كانت بتبع في القرار خمسين مليون جنيه كان مساحتها أ ل ف متر أ ل ف متر تخيل انت س ك ن في ش ق ة في ا ل ج ن ة مساحتها بتسعين كيلو متر تخيل دي ت م ن ه ا ايه اصلا ولا مين اللي يعرف يجيب ت م ن ه ا اصلا م ا ذ حصل و... و... وانت في خيمتك تلاقي نداء يا اهل الجنه ان الله يستزيركم ان, ان تزوروا ربكم تروح تلاقي في منابر من نور وراها عروش من دهب وراها كثبان من مسك فيجلس النبيون والشهداء على منابر النور ويجلس الصديقون والصالحون على ع ر ويجلس ش الذهب و باقي الخلق على كثبان المسك ثم يكشف الحجاب فينظر الجميع الى وجه الله فما اعطوا شيئا في ا ل ج ن ة احب اليهم من النظر الى وجه الله يعني عايز أقول لك ايه? عايز أقول لك إن أفضل ايام الاخيرة عايز تفوز بأفضل ايام الاخيرة في أفضل ايام الدنيا في أفضل ايام الدنيا هجماعة ساعة الحشر ساعة ان اقول اقول افضل بافضل اكتهد افضل تفوز لك لك افضل اكتهد ده الحشر الحساب بيقف الخلق أ ر ب ع ي ن س ن ة قبل أ ن ي ب د أ الحساب يعني بعد ت ط ي ر الصحف كل واحد مسك صحيفته يقرا فيها حسناته س ي ا د الحساب م ا ب ي ب د أ ش بعدها بيظل الخلق أ ر ب ع ي ن س ن ة في أ ر ض المحشر ليه كل واحد عاش في الدنيا دي ما بين البلوغ لحد الموت حوالى ي أربعين سنة متوسط كده يعني عنده كم سنة لحد ما اربعين مات حوالي أ س ن ة اقف زيهم حاسب نفسك انت الاول على اللي انت عملته فيهم قلت سبحان الله رمضان ثلاثين يوم وعاشر ز ي ا ل ح ج عشره ي ا م اربعين يوم انا لو عبدت ربنا ا لاربعين يوم قول انجو من وقفه اربعين س ن ة في ارض المحشر عايز تهون على نفسك اربعين س ن ة قابض ربنا ب ر ع يعني ن يوم ي هذه الايام بكره هنعرف يا غاليه ا قد ل والفجأ يالن عاشر ربنا بيقسم بعشر ذي الحجة. والعظيم ه ايه كل ليلة ف ا ربنا اقسم القرآن ولا عاشر بيقى يالن في فالعظيم لا يقسم إ ل ا بعظيم عشان كده ربنا ي ق و ل ك والفجر أ ع ظ م عباده في اليوم وليال عشر أ ع ظ م عباده في ا ل س ن ة والشفع والوتر ا ل ص ل ا ة والليل إ ذ ا يسرق ي ا م الليل هل في ذلك قسم لذي حجر هو في واحد عائل ما يعرفش ق ي م ة الطاعات دي و ق ي م ة المواسم ا ل م ه و ل ة دي عشان كده ربنا في آ خ ر ا ل ص و ر ة ص و ر ة الفجر دي بيقولك ايه كلا إ ذ ا دكت ا ل أ ر ض دكا دكا يقولك ل مثلا هتلر دك فرنسا في الحرب ا ل ع ا ل م ي ة ا ل ت ا ن ي ة دك لفظ صعب جدا دكا دكا ك أ ن ربنا بيقولك ل أ ن ت و مش عارفين ان ا ل أ ر ض دي حصل عليها ظلم قد ايه حصل عليها مظالم قد ي ه حصل عليها معاصي قد ايه في و م الايام ا ل أ ر ض دي بتتدك كلا إ ذ ا دكت ا ل أ ر ض دكا دكا وشاء ربك عشان الحساب والملك صفا صفا زي الجيش كده لما يقف صفوف كده الملايكه و ق ف صفوف وجيء يومئذ بجهنم الله اكبر يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكر اسمع يقول يا ليتني قدمت لحياتي اهي دي ساعتها يقول يا ريتني يا ريتني مضايعه الموسم من مواسم العباد ة ل ي ه يا ريتني كنت ا خ ت ن م ت الفجر و ا ل ل ي ا ل العشر والشفع والوتر والليل إ ذ ا ي س ر اللي هو آ خ ر آخر ساعات في الليل قبل الفجر اللي هو و ق ت قيام الليل طولت ا ل أ خ ي ر من الليل يا ريتني ما كنت ضيعت المواسم دي يا ريتني كنت عرفت قيمتها يا ليتني قدمت لحياتي يا ريتني ما كنت ض ي ع ت فيها أ ي موسم ربنا جايبلك ندم واحد على مواسم ا ل ط ا ع ة اللي كانت م و ج و د ة في الدنيا ندمه يوم ا ل ق ي ا م ة ولكن ولات ولا حين مناص اخواني في الله عشره الحجه موسم عظيم عظيم عظيم قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عمل م ازكى من عمل أزكى عند الله ولا اعظم اجر من خير يعمله في عشر الاضحى هو هذه العباده في هذه الايام ولا اعظم اجرى اكتر اعملت ت أ ل ا ل م و ا ز ي ن ك ف ة الحسنات من خير اي خير بقى اي خير صيام صدق ي ا م ص ق ر آ ن بر والدين صلات رحم صلحب المسلمين من خير ي ع م ل و ا في عشر الاضحى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم م ما من ا ي أ ح ب إ ل ى الله ولا أ ع ظ م عند الله من, من, من هذه ا ل أ ي ا م ف أ ك ث ر و ا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير ما من ما من أ ي ا م أ ح ب الى الله ولا أ ع ظ م عند الله العمل فيهن من هذه ا ل أ ي ا م ف أ ك ث ر فيهن من التحميل والتاديب يعني علو وهذه أيام علو الهمة الله وهذه أقسم ه ا و ش ا ه ومشهود د ا ل م يمعرف من ش ه و د اللي ك ت ما ا تشهده ل ل ئ ك ة قال تعالى و ي ذ ك ر اسم الله في أيام معلومات في ا ل أ ي ا م ا ل م ع ل و م ة ت هي عشره ا ل ح ج ة م ع ل و م ة عند أ ه ل السماء معروف قدره ا عند أ ه ل السماء فإذا, هذا فاذا كان هذا يا اخواني هو قدر هذه ا ل أ ي ا م عند الله فما قدر هذه ا ل أ ي ا م عندك أ ف ض ل أ ي ا م الدنيا يعني أ ف ض ل ص ل ا ة فجر هتصليته ا ا للسنه أ ف ض ل أ ي ا م الدنيا يعني أ ف ض ل جلسات ضحى هتعضته للسنه افضل أ ي ا م الدنيا يعني أ ف ض ل تلاوه ق ر آ ن وذكر لله تذكره للسنه أ ف ض ل أ ي ا م الدنيا يعني أ ف ض ل صيام نفله ه ت ص ب ت للسنه فمن يضيع هذا ا ل أ م ر اللي عايز يعرف قدره عند الله وحب الله له فلينظر في هذه الايام اين اقامه الله وكيف أ ق ا م ه الله أ ق و ل قولي هذا واستغفر الله الحمد لله ا ن ك ف ص ل ا ة و س ل ا م على عبادي الذين ا ص ط ف ا ه أ م ا بعد تخيل اخي الحبيب كده انت ماشي في الشارع فلقيت واحد ماشي احد رجل و ق و ر ه وكل ح ا ج ة ت خ ب ط ت معاه اتشكلت مع بعض أ ي سبب من ا ل أ س ب ا ب بس اتشكلت شكله جنبه فبعد ما مشيته انت مزعل كده واحد قالك انت عارف ده قلت له اه قالك ده لوى قلت له ايه قالك لوى لوى اه دلوى ش ر ط ة انت ه ت ب ق ى امن و ا ن ت ع ا د ف ي بيتك انت تري ان هو ممكن يعمل فيك ايه يعني انا عايز اقول يا اخواني انك لو زعلت واحد من وجهاء الدنيا بتبقى خايف هو ممكن يعمل ايه امال يا ج م ا ع ة اللي بيتجرا على حدود مالك الملك سبحانه وتعالى وهو لا يهاب وهو ده اغترار في ر ح م ة الله ربنا نبئ عبادي قالي انا الغفور الرحيم وان عذابي و العذاب الاليم عايزين نقبض ربنا صح يا جماعة عايزين نعبد ربنا عباده حقيقيه يا اخوانا ن العشره ايام دول انا مش ق ا د ر اتخيل لو واحد نايم في المقابر فيهم وعدت العشره ايام عليه وهو بيوجه لنا ر س ا ل ة بيقول يا ج م ا ع ة ع ب د و ا ربنا ا ن ت و مش حاسين يعني ايه ص ح ي ف ة ا ف ل ت ا ن ت و مش عارفين يعني ايه بني ادم م ا ع ا د ش ينفع يقول توبتوا الى الله ولا عاد ينفع يقول يا رب ولا عاد ينفع يقول استغفر الله ا ن ت و مش حاسين يعني ا ن س ا ن م ا ع ا د ش عنده عين يبص فيها في المصحف ولا لسان يذكر به الله ولا رجلين يروح بها المسجد اخوانا يعني عايزين نعبد ربنا حدش فينا عارف عشر ا ذي ا ل ح ج ة اللي بعدهم ا ن ب ق ى فين عايزين نعبد الله عايزين ن خ ت ن م عشان نبقى من اولياء الله الصالحين عشان نبقى من المقربين ان ر ح م ة الله قريب من المحسنين هتعيش رحمات حياتك كلها لو انت احسنت عباده الله في هذه, في هذه الدنيا عشان كده يعني ن ب د أ نعمل ب ر و ف ة بقى اول ح ا ج ة ممكن نعملها في حشره ا ل ح ج ة عايزين نجيب سبعمئه خ ت م ة ق ر آ ن ايه سبعمئه خ ت م ة ازاي مش قولنا ان ابن عباس روح عنه ان س و ا ب ا ل ح س ن ة ب س ب ع م ي ة لو جبتلك ختمه يبقى كانها ب س ب ع م ي ة طب ما ت ب د أ الختمه من الوقت بحيث انك حتى تيجي في عشر ذي ا ل ح ج ة لو قريتلك جزء او جزئين في اليوم تقدر تختم في هذه الايام, فتفوز بسواب الختم في هذه الايام. هذه ف ر ص ة ح ا ج ة ت ا ن ي ة الصيام من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا سبعين س ن ة بعيد عن جهنم ا يام بتوع عشر زي الحجة سبعين في تسعة بكام ستمائة وتلاتين النار ستمائة وتلاتين المضاعفة ن سبعين سنة عن طب بتوع لو اللي تسعة تسعة عشر زي في غير مبعد في الايام لو ت خدت انت خدت السواب ده يبعد دي السواب هذا السواب واجهك النار لو طب عن انا عايز اصن ا الوقتي نتحود من ط ب ما نسخن حتى ا ث ن ي ن وخميس من الوقت لسه اصبعين ا ه و يعني ا ث ن ي ن وخميس و ا ث ن ي ن وخميس من الوقت يبقى ن ب د أ نسخن في الصيام ن ب د أ نتجاز وبفضل الله المغرب بعد ه و ت يقرب والفجر بعد يبعد يعني بنرجع تاني بقى للتوقيت الشتوي بقى ان الليل ب... النهار ل ا بيبقى خفيف في الصيام ب إ ذ ن الله سبحانه وتعالى طيب ممكن نعمل ايه تانيه نعمل ا ي خليك زي الشمس الشمس ملهاش ا ج ا ز ة ر س م ي ة ولا ليها ع ط ل ة ن ه ا ي ة خ د م ة ولا ليها الشمس دي بتنور على طول المسلم كدا المسلم مبياخدش ا ا ج ا ز ة من نشر النور انت مسلم يعني انت زي الشمس لازم تنور للناس حياتك كلم اهل بيتك كلم زوجتك كلم جيرانك كلم اصحابك كلمهم عن عشر ز ي الحجه خ ل ه م يجهزوا انشر ا ل ق ض ي ة في الدنيا اللي هيعبد ربنا بسببك هيا هتاخد س و ا ب كل عباده عبث ربنا ف ي ا في العشر ايام ان انا ادي الواحد س م ك ة انا خدت س و ا ب ه لحد ما كالها انما ان انا ع ل م واحد ي ص ط ا ب انا خدت س و ا ب ه لحد ما يلقى الله عايزين ندل الناس ع ل ى الخير عايزين انت مسلم اذا انت د ا ع ي ة من الحاجات اللي ممكن نعملها في عشره الحجه تعرفين لو واحد غني كتب لواحد شيك على بياض وادهوله م ن ت ش ع ن د ك م ش ك ل ة م ا د ي ة معندكش ا م ش ك ل ة ص ح ي ة معندكش ا م ش ك ل ة ا ج ت م ا ع ي ة او خلاف في البيت ونفسك انه يتحل مش نفسك ربنا يصلح احوال البلد وعايز تدعي البلد مش نفسك ان ه ربنا يصلح احوال ديني او دينك او ايمانك او قلبك هلا هل يبقى من الذي يضيع هذه ا ل س ا ع ة س ا ع ة ا ل ا ج ا ب ة قبل ان تغيب شمس ا ل ج م ع ة ا ل س ا ع ة اللي قبل المغرب دي حتى ان البعض قالك ده من العصر ل ل م غ ر ب يا عم خلينا ا ل س ا ع ة اللي قبل المغرب تجي ي المسجد او تغفل على نفسك قدتك وترفع ايدك وتقول يا رب يا رب احد السلف يقول اني اخشى ان احرم الدعاء اكثر من ان اخشى ان احرم ا ل ا ج ا ب ة يعني ك ل م ة رفعت ايدك و ن ت بتقول يا رب ده دي ف ت ح من الله من فتح له باب الدعاء فقد فتحت له ابواب ا ل ر ح م ة من فتح له باب الدعاء الدعاء ده فتح انك ترفع ايدك وتقول يا رب ده فتح ربنا فتح عليك وبلام فتح عليك ف ر ف ع ت ايدك هيفتح عليك في دينك ودنياك واخرتك ده فتح من الله فكيف تضيعه فكيف تضيعه ق ر أ ت حديثا في الحاكم غريب مستدرك الحاكم يقول روية عن ان ل ب ي صلى الله ع ل ياتي ه وسلم أن ل ل ه ي أ بالخلائق يوم ا ل ق ي ا م ة ف ي أ ت ي بعبده فيقول هل كنت تدعوني في الدنيا أ ن ت كنت ترفع إ يدك ن ت ت ق و ل يا رب في الدنيا اوعى س ا ع ت ه ا تقول يا رب أ ن ا ما كنتش بدعوك أ ن ا يا رب ما كنتش م ج ت ا د في الدعاء ده بس سؤال من أ س ئ ل ه العرض على الله وانا ا ل و ق ت عندي أ ز م ة و أ خ و ي ا جنبي ما س أ ل ت و ش يبقى ي ه يا اما مستفقره يا عم وعنده ح ا ج ة اداليه يا اما مستبخله يا عم وهيرضى يا اما مستجهله هو حاسس بي اصلا ولا داري بي ثمن من هؤلاء ربك كلنا عندنا مشاكل م ع ن ا انك مابترفعش ا ي ن ك وتتوسل انتظرك فربنا ي ايه فربنا ب ي س أ ل عبده هل كنت تدعوني عشان كده من لم يدعو الله يغضب علي من لم ي س أ ل الا يغضب علي فيقول نعم يا رب كنت أ د ع و ك اسمع ربنا يقول له ايه ف إ ن ك لم تدعوني د ع و ة في الدنيا الا اعجبتها لك ولا م ر ة انت قلت يا رب لو استجبت ليك فالعبد مش ي ع ن ي مش ح ي ن ف ه يتكلم لان مش كل ا ل أ د ع ي ة استجيبت في أ د ع ي ة استجيبت و ف د ع ه ما اختجبتش فربنا بيقله و انك لم تدعوني دعوه في الدنيا الا استجبتها لك ولا م ر ة قلت يا رب الا استجبت ليك فربنا يعلم ع ب د ه بقى الموضوع ايه ت ع ن يقول نعم يا رب فعلا عمي ل ي و م الفلاني كنت مزنوق وحلت كرب وقلت يا رب و أ ن ت استجبت لي يقول ه أ ل م تدعوني يوم كذا وكذا لكرب نزل بك أ ن افرج فلم استجب لك أ ي و ه ا رب فعلا م ر ة كان في م ش ك ل ة وقلت يا رب وما تحلتش يقول له فاني أ ع ط ي ت ك مكانها في ا ل ج ن ة كذا وكذا الله أ ك ب ر العبد يقول يا رب طب يا رب ما كنتش عايز ح ا ج ة تستجاب خالص يعني البنت ده في ا ل ج ن ة بالدعوه دي ربنا يقول له أ ل م تدعوني يوم كذا وكذا ل ح ا ج مباشرة ف أ ع ط ي ت ك إ ي ا ه ا يقول ايها رب فعلا م ر ة كان نفسي في فلوس و د ع ت ك وددتني يقول له أ ل م تدعني يوم كذا وكذا ل ح ا ج ة فلم أ ع ط ي ك إ ي ا ه ا أ ي ه ا رب حصل ف إ ن ي أ ع ط ي ت ك بها في ا ل ج ن ة كذا وكذا يقول لك فيتمنى العبد أ ن لو لم تكن له د ع و ة اجيبت في الدنيا يقول يا ا خ ت ا ر ة يا ريت ماكنتش في ح ا ج ة استجيبت بها في الدنيا كل د ع و ة بنعيم في ا ل ج ن ة وكمان ب إ ج ا ب ة في الدنيا إ ن ك لم تدعوني د ع و ة إ ل ا استجبتها لك ربنا كريم ربنا ودود ربنا غني ربنا عظيم ربنا قادر إ ن ه يحللك كل مشاكل حياتك ربنا قادر إ ن ه يشفيك ويهديك ويفرج كروبات احبابك اللي م ؤ ل م ك كانك أ ن ت اللي م ب ت ل ى بيها ربنا قادر إ ن ه يغير الحال يا ج م ا ع ة ربنا قادر إ ن ه يبدل الحال تماما ً ربنا قادر على كل شيء وليس بيننا وبين أ ن تنهمر علينا عطاء الله ت ا إ ل ا ك ل م ة رب إ ل ا الدعاء ف ن س أ ل الله سبحانه وتعالى اللهم ف ر ش كربنا اللهم فرج كربنا اللهم ازل همنا وغمنا اللهم أ د الديون عنا اللهم أ د الديون عن مديننا اللهم اشف أ م ر ا ض ن ا و أ م ر ا ض المسلمين اللهم ف ر ش كرباتنا وكربات المسلمين اللهم أ غ ث ن ا اللهم اغثنا اللهم غير حالنا ل أ ح س ن حال اللهم غير حالنا لاحسن حال اللهم إ ن ا نسالك العفو و ا ل ع ا ف ي ة في ديننا ودنيانا و أ ه ل ن ا ومالنا اللهم استر عوراتنا و آ م ن روعاتنا اللهم احفظنا بحفظك اللهم احفظنا بحفظك واكلانا بعينك التي لا تنام اللهم ف ر ش كرب أ ه ل مصر اللهم فرج كرب اهل مصر اللهم أ ن ز ل من بركاتك ورحماتك على مصر اللهم أ ل ف بين قلوب المصريين على طاعتك وابتغاء مرضاتك ربنا اكشف رب عنا العذاب انا مؤمنون اللهم أ ل ف بين قلوب المصريين على طاعتك وابتغاء مرضاتك اللهم احفظ مصر اللهم يا من ذكرتها في ا ل ق ر آ ن اللهم يا من ذكرتها في ا ل ق ر آ ن اللهم يا من شرفتها وكرمتها في ا ل ق ر آ ن اللهم أ ن ز ل من بركاتك على أ ه ل ه ا اللهم أ ن ز ل من رحماتك عليها اللهم أ ن ز ل من نفحاتك و أ ن و ا ر ك وفضلك عليها اللهم أ ذ ن لدينك ان يسود و أ ذ ن لشرعك ان ينتصر و أ ذ ن لكتابك ان يحكم اللهم أ ن ز ل هدايتك علينا جميعا يا رب اللهم أ ن ز ل هدايتك على شباب مصر وعلى فتاه مصر وعلى رجال ن س اللهم ء و ا ط ف مصر. ا ل طهر مصر من المواقع ا ل ف ا س د ة وطهر مصر من الزنا والخنا وطهر مصر من ا ل ر ش و ة والربا وطهر مصر من الخمور والمخدرات وطهر مصر من التبرج والسفور وطهر مصر من كل ما لا يرضيك عنا يا رب العالمين اللهم انا نستغفرك من كل ذنب عصيناك به ومن كل ص ل ا ة ضيعناها ومن كل م ع ص ي ة سر جعلناك فيها اهون الناظرين الينا ومن كل امر فعلنا ظنه ح ل اللهم وهو عندك حرام. ومن عندك ك حرام نظرة ن ن ظ حرام ر ا ا يا ن تبسط ب يدك اجعلنا ل ل ل ليتوب النهار علينا من ذنوب الليل والنهار اللهم بلغنا ل ي مسيء توب ذنوب من ا عشر ح و ج ف ي ه ايام من ن ا ا ل ق ت ن ل ل ل ص ا ا ح ي ن ص ل اللهم اجعلها ح ي أيام ن ب ر ك ة و ر ح م ة وفضل منك علينا ج م يا ع يا رب العالمين اللهم اعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إ ن ك ولي ذلك القادر عليه